لولا كلمه سبقت من ربك الا عدل ثم الاقضي بينهم وان الذين ورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع